الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب ومن المصدريات نحو أعجبني أنما قمت أي قيامك وقوله تعالى إنما صنعوا قيد ساح يحتملهما أي إن الذي صنعوه أو إن صنعهم وعلى التأولين جميعا فإن عامله واسمها في الوجه الاول ما دون صلتها وفي الوجه الثاني اسم المنسبك من ماء وصلتها وقال النابغه الزبياني قالت امانيت ما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقد يروى بنصب الحمام ورفع على الاعمال والإهمال، وذلك خاص بليت أما الاعمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الاسمية، فقالوا ليت ما زيد قائم، ولم يقولوا ليت ما قام زيد. وأما الإهمال فللحمل على أخواتها. ثم قلت وتخفف ذنون منها فتلغى لكن وجوبا وكان قليلا وان غالبا ويغلب معها مهمله من اللام وكون الفعل التالي لا ناسخ ويجب استطار اسم ان وكون خبرها جمله وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو نفي أو شرط أو قد أو لو ويغلب لكأن ما وجد لئن إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة واسم لا النافيه للجنس وانما يظهر نصبه ان كان مضافا او شبهه نحو لا غلام سفر عندنا ونحو لا طالعا جبلا حاضر واقول يجوز في ان وان ولكن وكان ان تخفف استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله وتخفيفها بحذف نونها المحركة لأنها آخر ثم إن كان الحرف المخفف إن المقصورة جاز الإهمال والإعمال والأكثر الإهمال نحو إن كل نفس لما عليها حافظ فيمن خفف من لما وأما من شددها فإن فيها ولما بمعنى إلّا ومن اعمال المخفف فراءة بعض السبعة وإن كل لما لا يوفّي وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها ووجب حذف اسمها. ووجب كون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية فلا إشكال نحو أن الحمد لله رب العالمين وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية سواء كان دعاء بخير النحو أن بورك من في النار أو بشر النحو والخامسة أن غضب الله عليها في من قرأ من السبعة بكسر الضاد وفتح الباء ورفع اسم الله أو كون الفعل جامد النحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أو مفصولا بواحد من أمور أحدها النافي ولم يسمع إلا في لم ولم ولا نحو أيحسب ان لم يقبر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد وحسب أن لا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون والثاني الشرط نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا والرابع له نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم والخامس حرف التنفيس وهو السين نحو علم أن سيكون منكم مرضى وسوف كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدرا وان كان الحرف كان فيغلب لها ما وجب لان لكن يجوز ثبوت اسمها وافراد خبرها وقد روي قوله ويوما توافينا بوجه مقسم كانظميه تعطوا الى يارق السلام بنصب الضبية على أنه اسم كأن والجملة بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير كأن ضبيطا عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس وهو أبلى وبرفع الضبيط على أنها الخبر والجملة بعدها صفة والاسم محذوف والتقدير كانها غبيته وبجر الضبيتي على زيادة أم بين الكاف ومجرورها والتقدير كغبوته واذا حذف اسمها وكان خبرها جمله اسميه لم تحتج لفاصله نحو قوله ووجه مشرق اللون كان فجاه رقاني أو فعلية فصلت بقد نحو لا يهولنك استلاء ظل الحرب فمحظورها كأن قد الما أو لم كان لم تغنى بالامس وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها نحو ولكن الله قتلهم في من قرأ بتخفيف النون وعن يونس والاخفش اجازه اعمالها وليس بمسموع ولا يقتضيه القياس لزوال اختصاصها بالجمل الاسميه نحو ولكن كانوا انفسهم يظلمون النوع الرابع عشر اسم لا النافيه للجنس وهو ضربان معرب ومبني فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمامه إما مرفوع به نحو لا حسنا وجه مذموم أو منصوب به نحو لا مفيدا خيره مكروه ولا طالعا جبلا حاضر او مخفوض بخافض متعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا والمبني ما عدا ذلك وحكمه ان يبنى على ما ينصب به لو كان معربا وقد تقدم ذلك مشروحا في باب البناء ثم قلت والمضارع بعض ناصب وهو لن او كي المصدرية مطلقة وإذا انصدرت وكان الفعل مشتقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد ان المصدرية نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إن لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن شبقت بظن فوجهاني نحو وحسبوا أن تكون فتنة وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات وَهُوَ عشرة وهو الفعل المدارع التالي ناصبا لن وكي وإذا وان فأما لن فإنها حرف بالإجماع وهي بسيطة خلافا للخليل في زعمه أنها مركبة من لا النافيه وان الناصبه وليست نورها مبدله من ألف خلافا للفرائي في زعمه أن أصلها لا وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة النصب دائمة بخلاف غيرها من اخواتها الثلاثة فلهذا قدمتها عليها في الذكر قال الله عز وجل لن أبرح عليه عاكفين فلم فلن أبرح الأرض ايحسب ان لم يقدر عليه احد ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه وان في هاتين الايتين مخففه من الثقيله واصلها انه وليست الناصبه لان الناصب لا يدخل على الناصب واما كي فشرطها ان تكون مصدريه لا تعليليه ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلا مجارة دالة على التعليل وكي مصدرية بمنزلة أم لا تعليلية لأن الجار لا يدخل على الجار ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما ان تغر وتخدع ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين وتقول جئت كي تكرمني فتحتمل كي أن تكون تعليلية فتكون جاره والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لا مجر مقدرة وقولي مطلقا راجع إلى لن وكي المصدرية فإن النصب لا يتخلف عنهما ولما كان كي تنقسم الى ناصبه وهي المصدريه وغير ناصبه وهي التعليليه اخرتها عملا واما اذا فللنصب بها ثلاثه شروط احدها ان تكون مصدره فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذا أكرمك لأنها معترضه بين المبتدا والخبر وليست صدرا قال الشاعر لإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأنكنني منها إذا لا أقيلها فالرفع لعدم التصبر لا لأنها فصلت عن الفعل لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذا تصدق رفعت لأن مواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال فتدافعا والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا نافية فالأول كقولك اذا أكرمك والثاني نحو اذا والله أكرمك ومنه قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب يشيب القفل من قبل المشيب والثالث نحو إذن لا أفعل فلو فصل بغير ذلك لم يجز كقولك إذن يا زيد أكرمك وأما أن فشرط النصب بها أمران أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة الثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة وهي التابعة علما أو ظنا نجزل منزلته مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والله يريد أن يتوب عليكم ومثال من تفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعل إذا أردت بأن معنى أي فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه ولا يجوز لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب بها وإنما تكون أن مفسره بثلاثة شروط أحدها أن يتقدم عليها جملة والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر لا لفظا ولا تقديرا وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. وإذ أوحيت إلى الحياريين أن آمنوا بي وبرسولي وانطلق الملأ منهم أنمشوا أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فإن المتقدم عليها غير جملة وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله فليست أن فيها مفسرة لقلت بل أمرتني وبخلاف نحو كتبت إليه بأنفعل ومثال من تفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا وحسبوا الا تكون فتنه في من قرأ برفع تكون الا ترى انها في الايتين الاولين وقعت بعد في العلم العرب اما في الايه الاولى فواضح واما في الثانيه فلان مرادنا بالعلم ليس هو لفظ عين لام ميم بل ما دل على التحقيق فهي فيهما مخففه من الثقيله واسمها محذوف والجمله بعدها في موضع رفع على الخبريه والتقدير علم انه سيكون افلا يرون انه لا يرجع اليهم قولا وفي الايه الثالثه وقعت بعد الظن لان الحسبان ظن وقد اختلف القراء فيها فمنهم من قرا بالرفع وذلك على اجراء الظن مجرى العلم فتكون مخففه من الثقيله واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها والتقدير وحسبوا أنها لا تكون فتنة ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزيله منزلة العلم وهو الأرجح فلهذا اجمعوا على النصب في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ام حسبتم ان تتركوا احسب الناس ان يتركوا تظن ان يفعل بها فاقره ويؤيد القراءه الاولى ايضا قوله تعالى ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه ايحسب ان لم يقدر عليه احد ايحسب ان لم يره احد الا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيله إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازم. ثم قلت وتدمر أن بعد ثلاثه من حروف الجر وهي كي نحو كي لا يكون دولة وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها نحو حتى يرجع إلينا موسى واسلمت حتى ادخل الجنه واللام تعليليه مع المضارع المجرد من لا نحو ليغفر لك الله بخلاف لألا يعلم او جحوديه نحو ما كنت او لم اكن لافعل وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي أو التي بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تقضي علي أو إلا نحو لأقتلنه أو مسلمه وفاء السببيه وواو المعيات مسموقي بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا ويعلم الصابرين ونحو لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ونحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وبعد الفاء والواو واو وثم إن عطفنا على اسم خالص نحو أو يرسل رسولا ونحو لا لبس عباءة وتقر عين ولك معهن ومع لام التعليل اظهار أن واقول اختصت ام بانها تنصب المبالغه ظاهره ومقدره بخلاف اخواتها الثلاثه فانها لا تنصبه الا ظاهره وإنما تدمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف فأما حروف الجر التي تدمر بعدها فثلاثة حتى واللام وكيد تعليليه أما حتى فنحو، حتى تفيء إلى أمر الله حتى يرجع إلينا موسى وليس النصب بحت نفسها خلافا للكوفيين ولا يجوز إظهار ام بعدها في شعر ولا نثر ويشترط لإدمار ام بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا فالاول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى الا ترى ان موضوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر الى ما قبل حتى وهو ملازمتهم للوقوف على عباده العجل وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة من فان فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعد ما وقعا ولم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أمن وتعين الرسل وذلك كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ومن ذلك قولهم شربك الإبل حتى يجيء البعير يجر بطمة مرض زيد حتى لا يرجونه. فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطمة وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال أي حتى حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها وأما اللام فلها أربعة أقسام أحدها اللام التعليلي نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإن قلت ليس فتح مكه عله للمغفره قل هو كما ذكرت ولكنه لم يجعل عله لها وانما جعل عله لاجتماع الامور الاربعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهي المغفره واتمام النعمه والهدايه الى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز ولا شك في أن اجتماعها له عليه السلام حصل حين فتح مكة وإذا مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها الثانية لام العاقبة وتسمى أيضا لام ولام المآله وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه احد الا احبه فقصدوا ان يصيروه قره عين لهم فال بهم الامر الى ان صار عدوا لهم وحزنا الثالثه اللام الزائده وهي الاتيه بعد فعل متعد نحو يريد الله ليبين لكم إنما يريد الله ليريب عنكم الرجس وأمرنا لنسلم لرب العالمين فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن قال تعالى وأمرت لان أكون الرابعة لام الجحود وهي الآتية بعد كون ما منفي كقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب وهذه يجب إبرام أم أن بعدها. انتهى الوجه الأول.